عاك الله من اخت تراعي الدين والحرمه وصانت عرضها ورعت فكان المجد للامه عاك من اخت تراعي الدين والحرمه وصانت عرضها فكان المجد للامه ترتل جسم من نظرات اعيون منكر اللن لباسك كامل جدا لباس التقوى والحشمه ترتل جسم من نظرات اعيون جدا لباس التقوى والحشمه لباس التقوى والحشمه الله من افتى كراع الدين والحرمة وصانت عرضها ورعا فكان المجد للأمة وعاك الله من أخت كراع الدين وصانت عرضها ورعا فكان المجد للأمة ترد عن الحما ذلا فعزك بالحياء نمى انتي الستر والظهر وانتي الفجر اذا عمى فرد عني الحماد لن فعزك بالحياء لما فانت الستر والظهر وانتي الفجر اذا عمى فانت الستر والقمر وانتي الفجر اذا عمى وانت الفجر اذا عمى وانت فعاك الله من أخت فراع الدين والحرمة وصانت عرضها ورعا فكان المجد للأمة فعاك الله من أخت فراع الدين والحرمة فصانت عرضها ورعا فكان المجد للأمة فتاة كلها أذب وأخلاق هي الأسمى فحاشاك فحاشاك يا بنت خديجه العظمه فتاه كلها أدب واخلاق هي الاسماء فحاشاك فحاشاك يا بنت خديجه العظمه فحاشاك فحاشاك يا بنت خديجه العظمه يا بنت خديجه العظمه يا بنت خديجه العظمه الله من اختك كراع الدين والحرمة وصانت عرضها ورعا فكان المجد للأمة معاك من أخته كراع الدين والحرمة وصانت عرضها ورعا فكان المجد للأمة حياؤك نهجك السامي المسأم يعتلي القمى حياءك نهجك السامي الوسام يعتلي القمى فظلي دائما أبدا على قولي الزمان حما حياءك نهجك السامي الوسام يعتلي القمى فظلي دائما أبدا على طول الزمان حما على طول الزمان حما على طول الزمان حما وعاك الله من اخته تراعي الدين والحرمه وصانت عرضها ورعاك فكان المجد للامه وعاك الله من اخته تراعي الدين والحرمه وصانت عرضها ورعاك فكان المجد للأمة فكان المجد للقمة فكان المجد للأمة وعاكل الله من اختتن طراع الدين والحرمة وصانت عرضها ورعد فكان المجد للأمة فكان المجد للأمة فكان المجد للأمة فكان المجد للأمة